ياللي بدنا بأليفك والفؤاد حيرانه عليك لما شاف في الجو طيفك وانت بتنادي عليه وانت بتنادي عليه بناله لوجد و بعد تشوفه بل عليه الوهد و ازدادت شهوله في الأرب منك ذات حنينه رأي و مال رد من شو عالی، رد من شوق حيث سبح في نور الأمر والكون ناسى حتى الطيور عشى. كروان حيان سابحت نور الأمر ونامت حت جوي را شغر إلا اللي فض بوء ای اله رد من من ما يعرف فين وإن كان حيثنا نحيب تحتار من طول اسام كان حبيب سامع نداء رأي قلبه رأي قلبه وملقي لي ردي من شوق وعلي ردي من شوق